بسم الله الرحمن الرحيم موقع أهل السنة بسم الله يهوي قدم لكم أحمد الله وصلاك والسلام على رسول الله وعلى ذلك المصرخين وله المأمبات آله وصحمته رحمة الله وعلى نهاية السلام أنت يا عبيات رحمة الله وعلى رحمة الله وبركاته ورسوله وبركاته قد قد محمد الله وعظه الله عليه وعليه وذلك مديدة وهم يشربون الانتباعه الثلاثة والثلاثين فقال له المدلة في ثبت أن يشرب في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ويصبح الثالث في كل ما ينظر بصفتي إلى أراضبها وذكر قدره من يغسر فيه من كيل أو وزن أو وعلي فعلي أو وحيلي الضره ايه اوض اوضتي اوعاد وجعلنا لكم انتم علمنا واقررنا لكم الضره القدر المتوقعين ويدون الشرط في شيء يحدو احلا او فتنه في الارض الممنومه في اوقات معها اوقات معلومه وان احكم واله احكم فانا واحدا وان احكم فانا واحدا في شيئين لان هي حتى يادين القدر واميدي فحتى المهينه كما لا كل جنس من جمله والطير واذكى كما وعدك بشيئين لاني حتى يادين كثر كل جنس فمنهم مش مكتوب عندك فتملى كل دي ماشي لذلك الحفل يمين كما تريد ومن أثنف في شيء في في من يصدق إلى غيره ومن يصدق خيط مستدق فيه قبل غاضي ومعهالة مني ونجوز الإطارة فيه أو في بعضي لأنها تبس طيب الحمد لله وبعد هذا بسلام من اللوع الهم جدا هو بنوع القصة من قلنا إلى التقسيمات عاجبه اختيارات مختلفه فبااعتبار تعجيه التنميه وتعجيه تنقل الى الضيوع المياه فيها والديوع قامت ديوع الاجانب قال من دوره انتهاء في الحصه المخصوصه لتقديم تقييم مؤقت للطلاب اذا في واحد من المزرعه بيزرع اي نوع من انواع الفواكه او انواع الخضروات عاوز طالعوا ما يشوفوا اريد ان هو في التجهيز واعداد الارض تقول لك اقرب تقول لك انا اقرب منك اسلم لي ادعي العقد دين و دين ثلاثه تقول لك يعني ايه تقول لك تعود في نقاط على الشوراه ما عدش له العقد ثلاثه خد هات بس مش خالص اعتبرها هثم 15 صنع رب بلدي درجة أولى أصدنا منذ المساء في آية شهر عشرة التنسة تقولوا تنسة فأخذ منك أسر ثلاثة في شهر ثلاثة 8 15 صنع رب بلدي درجة أولى هتسلم هذا في آية شهر عشرة التنسة العقد اللي كانت بينا ببنزه العقد الثلاث قدمت إليه السمنة كاملة ومسك العقد والسلعة المدخرة هذه السلعة المدخرة شايف نوصوله في ذمة البالع اللي هو المسلم إليه أو المسلم لهذه فالسلعة بعد السفر والتشريف أنت في هذا العقد اسمك مسلم او مسلمه اكلف تالهه او اكلف بالهه كما تلك هذه البضوعه الموثوقه المضمونه بالوقت هتستلمها باجل محدد هو مسلم إليه أقل السلام مقبضه وفي المسجد سلعة في محصوصة فيتلم هذا بهذه الأوصاب المتفق عليه والقدر المتفق عليه في الأجل المتحدة إذن سلام مقدم وسلعة محصوصة بسم سلام لأن النهاردة عشان ما أريد أن نتخور بعض المسائل تصور كامل حتى لا يشكد عليه بعد السلام مع بعض الأحديث الأخرى التي فيها أن نهي عن بيري ما نهيم لك وأن نهي عن بيها الشيء قد نقوم بيها الآن هذا العقد المتخور أو أن هل يفتح تصورنا الآن العاقل ان هو العقد ده ان هو من من من تاليه تعاقد على طرفين الطرف الاول الثمن اللي هو رقم مال الثمن المدفوع في عقد العقد احنا رقم مال الثمن الطرف الثاني مستقبل الشيء المسلم فيه اللي هو 23 ده الكلام اللي هيعطى ان مثل المعادله 15 قن وطل درجه 10 دي الثانيه اذا هنا اربع متوالق قبل شرح عباره اذا مو عندي العدد ده كم كان الى اعيان ومنافع الساعة دي مال عين و المنفعة طيب المراحة دي مال عين و المنفعة طيب الدور والاراضي العربية اعيان النوع كل من اموال المنافع كان الشجع المرد الشخص انتفعت بالسفن هذه السفنة منفعة جالكم بيض بتاعة بام ربوض ضم لك فدان فانتفعت به خدمك قدم لك فدمة وهذه فدمة تفعت مقابلها أجرق انتفعت به منفتاع بعدين فضم لك فدان ربوض العالم طياره من بلد الى بلد هل المنافع المنافع عند الجمهور على الحنفيه اموال تملكها اذ اموال بحيازه او تحاز بحيازه اصولها اذا حصل الاصل هو العين حصل المنفعه او حق المنفعه اذا الاموال أعيان في اعيانا في شيء نستكمل طيب الانواع كل من اعيان ومنابع مستمد من منابع المنبع يصح ان تكون فراك كما في المثل ويصح ان تكون دينا تمام مثال اذا نقول كلامك اليك سكن دار شهرًا شهرين ايمن نفس اليه سكن دار شهرًا قدر شهر. الاجل جيد احكمت ايه سكن دار شهر في ايه في مقابل كل رب بلدي انتم في فات شهر 10 ثاني فاصبحت المنفعه دي حكم الدار شهر او شهرين هي رقم مال سلم ده السلم تنرض بلد اللي انت فيها هنا عشان تفهم في شكل من الاشكال واحده المنفعه دي رقم مال سلم ويمكن العكس فاجعل المنفعه دي تيجي مثلا من ام احنا في شهر كام 8 بره الروز مجموعة من شهر عشرة فالدان الرز بيضموه بـ 200 و 50 دنيا مكاد 200 و 50 دنيا فعبك خمسة أس دنيا تحتاج تضمت الموسم بـ 152 فانده رفت يتاع الكمبين من الأمن يقول له أسلم تقول لك هذه الأمن تضمت خمسة فالدان الرز هي تضمت الموسم بـ 152 لكني تضمت الموسم بـ 15 شهرات أسلم تقول لك هذه الأمن ضم خمس من الضروب باخذ خمس من الضروب فانفع احلحت دين في عقد السلام طب هنا طيب, طيب. اذا بركن ان نقول الاموال اعيان ومنافع المنفع والصح ان تكون راس مال ثمن ما استحقت تكون دائما الثابت الاعيان في علماء المال الاموال الاعيان قسمين القسم كثم الاول من الاعيان المثلي ال تكهن الثالي القيليه او ما احتفلون الاعياد الى مثلي وطيني المثلي كان موجود والمكلات والمجد روح أعجل مقرآت الفتوكار في الظرح وعند النجس والمعجودات المتقاربة في الصفة يعني هنا تفاوك كليسة هل يقول الأعوة التنين؟ يعني التنين أنا الثلاثة من سك عشر دنيا لكيرا لك كانت على طاولة انا كنت انطرت بعد الصوره كانت حتى قلت لا مش هي دي تكون هذه دي مش دي حتى تكون ثاني هو صادق ولا كان كذب مش هي الصح طبعا هم ايه هو مقبول ولا مش مقبول غير مقبول يا سيدو ان يقبل ما اعطيته اياه بل مقبول مثلي هياخد اللي بتقول عصر النوم وراحه ابتداءا نقود محليه الاشياء الكميه يقسمونها الى قسمين ما ينتون بطن بالبطن وما ينتون بطن مشاكل من هذه الان اللي الهه بتتقسم للتحت طب هو الالف الالف النقط بتقرن النون واللو والميم حاطيله نقط لا لا حاطينها بضمنها اللي قال هذه ممتازه في الاحجام بحيث لا يمكن ابدا ان يوضع حجمها في قائمه حجمها تحت 2 3 الحجم يعني حتى القاطع والعظم متساويه في المقار واحد القطع هل القطع باح من وقت الوقت هل الاليه دي مشليه ما ينفعش تكون الاولا ودي كانت عليا دي كانت سهله فده ادي ليها لازم حاجه ورق القطعه ورق انتشن فهي قيميه فانا باخدها منك اضيف قيمتها لو استخرجتها منك برد ايه قيمتها بعد الكلام ده طيب احنا بنقصد التقديم ده ليه طيب احيان اي مثنيات استفقه الطهاره على انه نطحتها التاء الاعيان اي كينيه اذا كان يمكن ضبطها بالوقت فهي فيها 3 واللي كان دهيته ضبطها لا هي فيها 3 فلو واحد ثلاث مثلا ده لك مكافاه جوائز اسلمت الى شخص مليون جنيه على ان يرتين في اول سنه 2008 10 الاف غلط ليه لما المال هيكون ضبطها بالوقت حيث في باية الدالية احنا نلعب من أشياء في السلام حتى نفهم كلام الواضح يُشترط أن يكون دايم السلام دايمًا يعني المسلم فيه يُشترط أن يكون دايمًا يعني, يعني إن أتلمت في عين ثلاثة يعني ايه ده؟ الملف مقطع الثلاجات انت في مقطع الثلاجات مصر هنا منو ليبيا ادي المدينه مصر مثلا انت تروح تفتح عمليه دماج شمال نفيت برضه بتاع ثلاجات المصنع يسمحها الثاني والثانية موجودة الآن والتعاملات الموجودة انت تابد كليس عاوض منهم خمس ثلاثة أداة روح شفت المسك بتاع التالجات نفقت عليه التالجات طبعا الآن ممكن بصر دقاء بعد المسك لت الحديث الموجودة قلت له من العاوض الخمس ثلاثة أداة المسكة تلماس كالجات جديدة دفعت المسكة الكاملة على أفات الموجودة اتمام اللي ده في 1 2 2008 اتفقنا انت اسلمتها في عين وندين ليه كده في الدنيا فاش قيد كان انت جبت 5000 ثلاثه حطتهم في المخازن بتاعتك لو عشانهم من 5000 المخزن بتاعك كان صغير شويه كان انا وصلت إليك في 100 ثلاجه من الثلاجات اللي تم خدمتها الثلاجه في 1/7/2023 فانا كتبت تعويضه الايه اهي الثلاجه موجوده وعين انتهى حته انتهى الان الادعاء في العين جاء الخطب متعلق بمتعلق بدمه واللي متعلق من ايه متعلق لايه واحد بيقول ان انت عندك اشكاء انتبه ليه ذكر العين المحدده معناه انه ما يجيبلكش اثنين يجيبلك نفس العين اللي انت اتكلمت فيها في ذكر رغبه في العين دي فأصدح حقك يتعلق بيش علم وليس بالذلن بمعنى أنه لو دولك علم الكهن لا تقل هذا إذا صح العقل إذا الإتلاف في عقل الثلاث يكون تقلق للذل في دين ما يجب أن يكون في عينه فهذا يتقلق سبهار الصحيح لماذا؟ لأنه ده سنة في عين يرجع الى شرط القدره على التمثيل ليه ازاي فطور ان في حريق هنا اتى على هذه الثلاجه واحده يقول للمطعم ايه واروح اجيب له عين ومنت عشان كده كان يوجد في شيء موثوق ما فيش مستنقع فالاسلام في, في العذل يقول ان العذل عن ويدع الحق ارض المتعارف بها وذاك البته واضح النقطه مش واضح مش واضح طيب احنا عندنا احكام بيع شيء موجود في ذم ما كما نحتاج درجه الثلاجات اللي باع ذات ومنطقه واخذنا 18 طن رز جاب ما يطلع اقرا الراجل يجي يخدمنا انت قلت له انا عاوز 18 طن رز بلدي اخر شهر 10 هنضح عباره واحده في العقد انتوا خدوا انا عاوز منك 13 طن رز بلدي اخر 10 من مزارعك من مزارعك كنا خدت العقد ما خلاص انت طلع ممكن ما طلعش ولا لا طب انا باجي لكم النهارده صلى الله وقال ان قد قرات من التعليل عيلت القصد تعيل قصد هي العقه ليه انت عقه من الغرض بل هو غرض ممكن يبقى 13 تمت رعاه دي اللي اتفقنا عليها الغرض الشاهد ان ايه لم بيع شيء موصوف بالذمه موصوف بالاوصاف ليس اعيان ولا من المكان المعيّد في المكان فغير عُضّى إنه يصيبه آه أو ذا من الأشياء أنه أنا فلسان تباعد عنه ما إيضاً لأنه يصيبه في الدنيا زي ما أتكلم قبل ذادي هم بيوضع تعدي في البيت، تعدي في البيت الآن عين وانا ذاين عين هالعومه كان بالوسط قالك بدك شيء موجود في ثلث ما ولا بدك عين غارقه موجود في الثلث ما عين غارقه موجود في الثلث نايس في اسلام في الايام الاخره لكن يكون في الاشياء الموجوده في الثلث ما ذيعه عينه اذا مش شويه ورحت لها شويه خلاص يبقى لا تثني عين موجوده الدماء. وانا تقول انت لاي مصور في الدنيا مثل هذا المستلم في الحديث لا تلع ولا تلع لاحظنا مراتي جالا كان عشر ثلاث دولتين وكثرة مضراء ثلاث سلم في مقابل ١١١ مرورت جالا دين في الدهوم كان شهر عشر ما حدثت شهر مضرعة ولي حديث في القرية، إنما وصفت بالجذف والنوع والقدر وحديث في المرض بحث ما نقصاش المزرعة، فالجمع تقع التالي، ما نقص في القرية في القرية التالي، إنه هو هو ربك المطلوب إنت لسه ربك من تراحض أصلاً لعنده ولا عنده غيره فانت عقدت على شيء مخصف الجن غير موضوع وقت العقد الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحسين الحجام الأسابع، ما ليس عندك فما معنى الحديث لا تبع ما ليس عندك يُحمل على وجه أشبت أقوال أجاه ليس قولات لا تبع ما ليس عندك يعني لا تبع عيماً معيّاً ما تبنيكها إزاي لانا تكون بيورك لعندي في البيت دعين معين أل ثلاثاً لكم واحد جملك أنا عاوم من ديورة ربطة عشرة مشتري فترسوله بعد ذلك فأل بلان جميع سعيد ما كنت وبلا تبقى ملائك سعيدك من الأعيام المعينة واحدة مع عربيك كلان معجلتهم بلان جميعنا معجلتهم عربيك كلان, عربيت كلان, عربيت كلان, عربيت كلان. والإنسان عنه ودعه لا يردين عشانش فقدر الجهاز مزيد دائما بيعترف شديد جهاز وولا يدع لك ايه هو التعييز التعيز معينة دائما تلاها الثابع لأدايا التعييز دائما والله الثابع مزيد هذا الواجه الأول للحاجة لأنه محمور على الأعيان المعينة لا على الأشياء الموصفة للجهز قال لها الوضع حفظك من العين والشياء الموصفة ديمة طيب عاوض مثلا يتعلم في العربية تروح تقول له انا عاوض العربية مثلا او المسيط ودي كذا لون كذا ايه كذا وقد غوظة رسوكات بعاد طيب ابيعلك عربية خلان معروض خلال مصمرة لا لو رسوكات لا فيها مانا اتنبا انا عاوضة عربية رسوكات دي اتغلان ولا دي انت تنزل يسلوك وتشوك انا عاوض عربية الشمي دي تمامها هو وغير يتوبها منك بعد الشهر فلم تجهد في شارع محطة البيضة فين تخذيهم لعين المسانة ولا لعين غير لا تعيش من العين المعينة كما تجعلها لهم أو تجعلها عليها عقل الثلاث إذا لا تعيش من العين ولا تبع مدى تنك إذا لا تبع مدى تنك الوضع الأول نحمول على الأعيان الأعيان المملوكة للغير الوضع الأول تبعك أنه عندك وأخذك شخصين ثانية يعني لا تبع ما لا تقبل على تسليمه لا تبع ما لا تقدر على تسليمه ذي المصر مع السمي ووكرا شخص للسلام ويقف ما لا تكبر على تسليمه الأعيان المحوق الأغريق الأعيان المنوطة لك لا تتكبر على تسليمه بالجمن الشابس والعقب الثابق وغير ذلك من الأعائل التي تمنبها أنت لكي لا تقدر عليك التنمي إذا المغصوب والمسروط ويأخل في باية ما لا تقدر عليك التنمي الشائل المغصوب في الدم الذي لا تقدر عليك التنمي كذلك؟ فحيألم وذلك الضراعة بتمزل نوع جديد من المزروعات من عمر فروضي في البن الأسف نزل نوع جديد من الرعب تجربها اعلنت قطط براعمها تجرب ثانيدايه رص الفولان انت ما جيتوش القناه ده في فتره خلاص جربته في اماكن محدوده فواحد نفسه واحد مرود اتامل ان يتجاهل معاه 10 سم ونص من الحكومه جربوا ثاني ثاني الان ممكن الحكومه دي تحط لها منطقه من المنطقه اللي هتجرب فيها الرقعه الصغيره دي ممكن تستخدم او لا تستخدم سبا ترحب يبقى أسلامت في شكل وصف الظلمة نادي للوجود غير متحقق للششور غالبا إذا أنت بحكم أنا لا تقدره على تسليمك والغير في شروع المصدر أنتظر في استشاء شائع الوجود وقت التسليم طب شواني تلاحظوا عقد الكلام ان بيتكلم الكلام عقد تحويل الكلام حاجه يكون مناحي وقد تكون احيانا يعني ممكن توصل اليه في ثلاجات تدفعها على اساس متلمان في 3 ممكن توصل إليه, في اليه في اسواق يعني توصل اليه الثلاجات توصل اليه بيها في 3 عشان تبقى الثلاجات ومن توصل اليه هيا كان تكلمك مطعون طيب امتى هتسلم لي مظلوم على اساس تكلمك مطعون يعني انت تسلم ايه تلعب تسلم فيها كل عمل يدويهه نلج شرط فيه التضاد في المجلس لا يصح يشترط لصحه الثمن الا يكون البدلان مالين تحقق في اسلام احيهما بالاخر لنتيئه قال محسن اتفاق اهل المحصل العام فمنفع الشؤن ب و ت و وعدنا ان يكون الحث في الصلعه على التنزيل منث كلنا مصورة هذه العيدة التي فيها لا يستطيع هذه النصة والعقد التي تتطل فيها قاكشة إذا قد ترى العوضين في السلام العوض الأولان مدفوع من مجلس العقد العوض الثاني عبرها عنه عن ذلك في غزمة المسلم اليه صحيح يا عشتائي العوض الأولى أنت بتلمتهونه أنت مسلم ومسلم اليه خزمة العشرة الثلاثة قبضها ملدها قبضها في مقابل ذلك أصبح الذين لازم عليه لك هو قبض العشرة ألافية تصدق فيها كما يشاهد بما لا يقول مشترق طبعا أمسا أصبح الزهد بمتي من اللي أبنى متي ملتك هذا الزهد من المستكاة يعني ايه ملتك للزهد من المستكاة أنت عقبت على واحدة يا عم الشيخ أبو حاجة عقبت على واحدة على مهر عشر ثلاثة عام الشيخ شاك عقص ما دخلش هي لعب المهر الدي عشر ثلاثة ملكة الهدر مهر المستكلة وليس المستكلة غير المستكلة إن كله لا معظم لو ملقف قبل الظهور نصر عشر لو خال عقف قبل كل الظهور كله لا معظم فملكها بالمعروف فضوى الظهور الظهور ملكة هي المستقاتة ملكة للدالم للذنة المسلم إليها هي المستقاتة ليه هي المستقاتة بصدر التعارض الكالسي إزاي؟ هو أشهد من الضعاج قد تأتي لها الحد تصد هذا النوع من هذه الظهور فالتمركة من الوقت هذا فملكة من هذا المستقاتة دي معناها إذا كان مركة للجلس المستخد فلا يصح لك المتصار المستخدين ببعض أنواع المتصرفين فلا يصح لك مثلاً أنت دي أعبك لأن المركة علينا المستخد وأنت لن تطرده أفضل وما يأتي بأسر الله بعض التصرفات المستعجفين في كلام ممنوعة عليك أنت ممنوعة عليك بكبارك نصلي يعني اتلاك تفين في هذا الدين لات موشة هاتفين غير مستفين من هذا الدين عبارة تفين غير مستفين يعني موشة غير مستفين غير مستفين في الخيار خيار الشرط أنا اشتريت منه العربية على أنه خيار كان أسبوعي وهو أخذ الثمن واتفقنا عليهم مصير من الطرفين الآن في مدة الخيار ملكي للسيارة مستفيد ولا مستفيد؟ غير مستفيد كان الإنسان القدياتي هيسكي خلط مليا السيارة أسبوع على مدرة داعة أصلح ملكي مستفيد ولا مستفيد؟ غير مستفيد التصرفات الملكي دولة استغلت كلها فيها هذه التصرفات ممنوعة في التصرفات ذات ممنوعة مظلم في ذلك باب السلام علينا عن عندما الرسول صلى الله عليه وسلم قدنا النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم مسلمون يعني اهل المدينه مسلمون يعني مقدمون في الثمن في استمرار السنه والسنتين اشهر مناقش وجوده وكتب الطه وماذا تخيل وتليفن اهتنوا السنتين فقال قائل لمن اهلى في ثمن او في ثمن طب نيوز اللي بيتكلم معلوم واد المعلوم الى اهل المعلوم اختل بيا مشترط فيه ما اشترط في عقد البيع ويزيد تبع الشروط حتى يصح انت باب العلم الشروط اللي بتتعمل اللي بتتعمل عايز بعض الايه الشروط مذكوره عندك في الكتاب كان عقد الكتاب شرطه الربع في عدة صفحة رمضة موضولة عندك الشروع الحديث أشار إلى أن يكون المسلم فيه معلوم القدس معلوم الجن والنوع وأن يكون الأجل معلوم لنه فلابد أن تحكي المسلم فيه في الصفحة التي تضروا قد ارضى على صفحة كتاب ولا يصح استلم في كل ما يضبط بالصفات اذا ضبطته بها يصح استلم المثليات بلا اشكال ويصح استلم التيليات التي يضبطها بالوصف ولا يصح استلم التيليات التي لا يمكن ضبطها بالالف والجواهر التي يعني تخرج من الحال والمحسس كتبت في بعض الكتب من الهتمام لأفرحة المتاكب خديماً مال البطور الصفات ومال الوقت اختلت من زمن الزمن عندما يتحدث ايه؟ اختلت مع البطور الصفات في كبيرهم صغير في بيوسم في بطيخ في بطيخة عشر كالس بطيخة كالس خديماً كانوا المنعوم اختلت من الزهاد لكن هذا بشرط انما تنفت الرافة ازاي تعنات البطور الصفات يعرفين ده مضمون المطرح القياسيه فطب التشابه الدور مذكور المعامل طبق له على واصلح بكل درجات واصبح يجعل لكل درجه اسما رقما في فواكه درجاته وارقامه واجوارها واحجامها اصبح معروفا عندها المكان تضبط في الصفات الان القاعده كل ما يضبط في الصفات وجوز غيره ويفضل ان يكون دائما في الديمه في استخدامات فلان لما كانت الكتب المتقدمه بعض المناهج لايما بعض الكتب مشططها في يوم من الايام فيها ان تعيد مراجعه لما قرات منها ورقي تغير اشياء كثيره عن دي قبل في اوان الايام اوان اي بعض الكتب بيقول لك اوان الكتاب اوان نبدا نقول لك الاواني عشان تبقى اسمها باليد ناحية فريطة ورحة دينا واحدة وحجة... فكشتها واحدة وقت طيقة حتى تباك ناحية عالية تجعلت لي الواجب الأول أما الآن لوانهم مقرران روحة الأجمال يمكن رضا فالضاء الأجمال الحديثة الآن تطرق كل شيء في الجملة يعني يقول رسحوس تنمو من كل موضوع كده رضا وطرقوا بها يبقى أولا أن يكون موضوع بشقات ثمين قاموا يطبق المتعاكدان هذا الشيء الضغط يعني ما ينفعش ان يكون يقبل الضغط في الفاز وما يفضوش في العقدة لازم يفضوا في العقدة حاجات اللي هتطور انت عاوزين الضغط الاول انا هقول الضغط الثاني ليه بنقول كده وانت عايز تبدلهم في الدور الثاني بعضهم بيحط على شيء الضغط الاول لان المطاطيه شعيه ما بيشتروش الضغط الاول بعدين الضغط الثاني حاطه مش حاطته يعني مثلا المكرونات والراحه يبقى طبعا هو كده ما جيبش الايه ان كان طريعه طقم تعيين في الغايه فهو في واحد ممكن تجاري اقل ثاني في المقابل بتاع وذلك يبوت اختلاف الضبط من واحد يعني لا تستخدم الضبط ولا بوت في عقله ان نص على هذا القدر وهيصح ختم كل نقاط مصقته ضبطه بها وذاك قدره بما يقصد به الكين او ودنه كأصباح وصل صن أو ببعض عوض أجل مكتماش أو عدد عوض أجل مكتماش أو عدد عوض أجل لأجل لأجل لأجل وجعله أجل معيوما لأجل حسن من أجل كما نستمى في الثالث شهر عشر عشر سبع فرص وأطاه الثامن قبل تفرطهما وإذا أصبح الزهد في الدين قال وليدون السلام في شيء يفضل إجداءاً متفجبة في أوقات معلومة هو يسع مني بخلصتاشر طلق مصر جاء عام الخمسة أول شهر عشرة وخمسة أول شهر عشرة, عشرة وخمسة مصر شهر عشرة كنت يفضل نيجي السلام على مضرات جاد ورحمة وليس سيمانة لا من جهة النص ولا من جهة العالم لكن أبوث يحجل أجال كل قسط والثمن يكون مقابل كل قسط طابعاً إذا كانت الأقصار متفاولة يعني لو ذاكي مثلاً خمسة قدن أو شرع عشر ثلاثة طن ونصر عشر وخلع طنه يكون يحجل والثمن مقابل كل قسط يحجل بالأجال قال وإن أتلم ثمناً واحداً في شيئين لم يجمز مني مثل؟ وائدها تم واحده في شتاين لم يتم ليه الناس بتقول بعدين نشوفنا مين دي فايده ايه ده خدنا في خطه هياخدها في الفريق الجاي كذلك تمام تم واحده في شتاين اي دي لم يتم خلاص ماذا؟ يعني كنت خارفها في طلب رسط ومعرفة في طلب دورة مثلا عاوز الزيل وعامل الثلاث في المقاضي مثلا آآ الثلاث عاوز الزلومي ألف المقاضي مثلا آآ عشرين ديون من بيوتر ومثلا ده أفضل الثلاث في المقاضي مع ألف شديد مثلا بسعة عامل واحدة في شبقين أو قائلة ديوني ليه؟ هتدخل جهالة الثامن تدخل جهالة الثامن العشرة وهذا يجب أن تكون حذور القسط بتاعك الوضع كان القسط بتاعك الوضع كان القسط بتاعك هو حول حدة الأقطاب إذا حدد الأقطاب لا أقوحش تناه أقوح حدة أثمان حد إشاء الله إذن إشاء الله تحتنا واحد دون أن أمين قسط كنتها تقول إذن إشاء الله نعم لو احنا قلنا دائم سنة قد دا اتطفق لو قصنا لو تمت الخطة فتدعب ونقفش لدين التجيب هنستدعى البيت على البيت ماذا اللي داع وكل ما يدوكم باللداع منوهم شرعة قارك ولا وإنك سنة تمت واحدة في, واحد في شيئين من يدين حتى يباكي نتمن كل جيد منهم يا جباكي قصة كل نوع داع قوّم لك سنة تشيئين من نشرق كل رضايا هذا مصد حديث في سنة لدور وحدي الضعيف من أتلقت في شيء تتلمش بك ودرين حديث بك وصحي انا ويجوز انك لأسانك بشيء مصدر فهو جدا ربيني في شروط ستأخذ شعرات يعني لأني تأثمت 15 طن روز دي فقط الأدى انت فقط انت مع دعليم دي اللي هو دوستان ليه انت فقط من روزة 15 طن روزة ضد فتخلوه مثل 20 طن روزة أدافت ربك السلام إلى غير موزنة حريف الجولة إلا أن تسلق الله يكون موزنة حريف ظايا بأصبح ما في الشرق بأس المعنى هاي من المقايمة غير وجميع الجولة وهذه الجولة تحسنت في نموض مثلا العروض في نبوض يغاق النبوض يجب إستعطيها لأعوال دولة الباحث سيأتي إن شاء الله الشروط التي تفضل هذه النبوة حتى لو قلت حتى ننتين إن شاء الله نبعد منها لكن على كل حاجة وإنما فيش شيء لم يشنكوا غاية في الحديث لا يكون فبقي ينبعي قصة حيانا يصنبه نواية قبل يمتعك قال ولم يدد له بيعه قبل قبضه لأنه هو عادي المستخدم كما نتخل فينا وأيضا يدد له من يدعه من خلق الأرض أنه لو جعه باعه مجاعده لن يحضر وقال لأنه يخلق عنده جناس فيه ما, ما لم تقلقه لو كانت حضرة من خلقه تبعه فالسبب في هذا انتصابه في منذين من المنزل المساكت المنزل المساكت وصل الثاني المبيت بعد شنحن الاخر قال ولا بحواليك بي ايه حواليك؟ المخيحة النتائج اللي قال قال وبهضو الإقاوات في وفي بعض الناس اللي قال اللي, اللي وعيد منهم اي سأولهم؟ جه قضي المعرفة وكلك اي سألتك انا اشتك اليك أو أسنان تؤليك عشر و الثلاثة و خمسة و الثلاثة في العيوة لكي نتعطل في هذه القادمة أقل أنا نتعطي الوفاء في هذا الوقت صباح شاكرا يريد الأعراض عن هذه التجارة لاحظ يوطيك الثمنة كاملين كانت الثقار عندهم فشل ولكن الزيعة وكان الزيعة تم يجب أن نفسك بعديل سنة أو بعنها من المال للحاضر الآن تبقى ما في المال لشتنة انتشاوات التصوير الآن لنها من ناس لكي ستنة كده الملك القديم ستنة نشر حتى التصوير فالأولى الحواليات تضيين والى الحواليات تضيين الآن المرأة اللي عقد عليها ابو حبيبة بمعنى عشرة ألاف ولمية فتحة ايه بيقول ان هي عندهم حبيب على الشط اي طب ما هو ليه مره بعت له ايه يعني يعني رحت المحطه هناك احال دي على البنيه لان هي عندها 1500 جنيه هي احادثها على زينب مش احالها دي احادث عليها حتى طيب حاجة ليه؟ في حاجه خالص ده فتح ده لكن ممكن هات في هذا الدات هيك نفس القضيه هنا يا احمد في دخل ثاني الاول نقط عليه 18 كلمه ني ني تقولات 18 كلمه تقولات بالضبط 18 كلمه ولازم يكون في شخص اخر يقول 18 كلمه ذلك خلاص من الله بيخلصة مرسل تخده بكلها أحاله على دائم غير مستفيد فصح حوالي لكم حسنا لا صح لا صح لا صح لأن ذلك إذا قال الله من أسلفة في شيء الجملة أكبرها على التصرفات تصرفات مسلم في دائم الثاني لابدنا أكبر كلها من التصرفات المسلم في دائم الثاني ومن أسلفة في شيء لن يصرفه لغير ولم يكيب له بينه قبل قبصه ولا الحوالات به يقومن المراحلين وتدوض الإقالة فيه وفي بعضه إلى أدن Agla ننته في اليوم conception Um Metean وعقدها ت agir ثاني هل ما شاء كنت سأ spit بابج وبتنuring بعد أحد الأرض بعد المساعدين دخول لو ادى المال لكي تخطط به وان تبدل هذا المال بمال من دوله او اي حاجه في السؤال ان واحد ادى المال ووكله لي توكيل الاصل ان المال يبقى في امان وياتي بعده في امان وطلب في مثل هذا النوع انه يرجع عليه كان وده فليتك ان تنتفع دي بسنتفاع حتى ولد الحديد يعني هو مات ما انت عاوز تبتدي ليه ما تحكيش هذا لا يملك ان تنتفع دي بسنتفاع فهذا خير فبالتالي عليك طيب وليكم من دي اذا كان تاخير في استفاعك انت نسيت طب تكلم خصف طيب ما كنت شاعدة المعلومة كنا يقول له اسلمت إليه هذه أبس على مثلا أبس صعبة تجد هذه عد نزول ابني من خارج علشان تبالو بينا اذا كنت الخريجين تظن فلان نجمه معلوم معلوم جيد دي نقطه غلط والنتاجر استغ هو النقطه دي الصراحه نقطه مهمه جدا هل في مصطلح خاص باي نقطه قيمه للغرض جمهور هذه قاعده شرعيه استنطون هذه النقطه مش فاضون بتاعي ونروح يدون فلان اذا كان حاله يعني انا قصرت ان اروح الان انت هناك لواحد من اللي بقطع الدكتور لا عارف انا ده كده ان شاء الله مكبر خلاص متواصل قال لك طيب هنبدل خلاص بدل ما انتش بدل ما انت المهم دي دي هيت جلتنا من خلقها سنان بلدان مطلق تقصدها في المسلمين قد هالك لانه كانت في ألف سوائلية كوبها سنان هي موضوة للحالة على أثناث و جلت اتقال موضوة المتشر خلي أثناث عشان أنا أعلم و جلت موضوة لك تتلنا أهو أثناث ناي حالة ثلاثة مجيارة اثناثة كانت خطرة خلق خلي العقل ثلاثة منها سنان فجلت أثناث أولئك هذه 1800 تتلج نقطه جدا قدره ذاته استلمها الاذن طب كده بص وراح جابها مني اخذها الان الثامت في فكره مش دي ما فيش حاجه استلم الحال عده منوره اللي في عياده النهائيه لا الشجعان فحق كلام الحال طيب ايدكم دي خطره دي مهمه جدا في الاطار ده اذا ما ضمننا قول الحضور هيتقلب طيب ايه ده انتم كنتوا موجود من الايام ما حدث الابن من اذن الذي النبل عنهم متعكدان في السلام وما شاءت كنتوا بلتوا رجل تأكيد ما الحد الأذنى الذي اخذنا نبل عنهم متعكدان في السلام اخترت نوع عقل الشاشة من, من دوص يوم إلى الشاشة وما ما ندوص يوم بابا لا يوم اغمام جل لا يومين هو ثلاثة بعد مدار المفتاشر بعد مدار الشاشة اختلاف الدنور للأجل فليس نصف يوم من الشهر يقوض في الفقه الشافعي لا قيمه من الشفاعه حتى هو من جهه المعنى تعليل قوي قالوا انذاك احتالوا في معدوم فتصومح يعني انت صحه العقل مع وجود الغرض لان دون لان لا ام يجدون هي احتلق الحال ده بأوض ده باعلى كل حال لك هناك نص واضح في اشتراف الأدل إلا حتى تتنعبار أنه محسن هذا الجوزي يتعلم عنهم عنهم الأدلين معلومة وهذا نحن قد لا اشتراف فإن شاء الله اطلاقك أنه, إنه صح احتلق الحال وقول الشبعية له وجه لا تتجاهد عنه أن لمهور الثلاث حتى الآن من الأجل مباني مفسيه إلا شخص جاء بكثل الآن قالوا في الآن الثلاث هذه صورة الثلاث لأن الثلاث هو غير مجموعة جاء بأنا سنوك إليك هذه الآثة السمية في إذا الذي بريدك وصفة أخذها في الثلاث ما يجب أن تجاب بكثل جالوا على بصف الشاي راحوا نحصل بالسوق و دا بوشن عمد الشاي تنين ساموا بسالة محافظة لا ما هو ما حدثوش ايه هو قولنوا بلادة من البلاد يكون صددا بك شاي ايه عمد سام شاي ايه عمد والسوق و وفى العقل و هينزل دي بوشن اه ما حدثوش ملاد لوش هنعود بلادة جمانية بعمد المحافظة بلادة انا ده العام العادي بتاع الطلاب ان هو رتبه مش مش اشتري او مستند لكن لكن اجل تمكننا غير مفهوم العين اللي هو النحت بتاع التفاوت 500 او 200 غير كتله بتاعه 12 قدم من المكونيات تشرح Nesim e tNetK, Ehë uma estaj tenek Nu cam vndërëru o nje ea shejë mb ishañen? Tpa nesim? Eshi atë eクlango snf. Eshi atë e ndesim iq u aktul tësala në tirtantës iq ndndotu nse, eshi atë e mnishli q nsis protestantes Nesim eq u lė e ndiskis Nesim iq dalenskis statement etsip kritis pasht carrots y fenyn Iq nuве وممكن هو ايه اللي قال حق الطرفين طيب هو على العموم كون بقى بيبيع عقد لازم عقد سلام عقد لازم في حاله عقد الطرفين بس الى الجبر الاخر هو بيعمل ايه هو بيبيع عقد لازم اذن خد عقد التامين عشان تبقى الطرفين فوه كده جنوا جنوا الان انا عندي طرودات كنت طلبت منهم هو طلب لك عايز خمس طرود دي الطرد الخامس قرر الطرود دي قائمه قائمه الاشياء اللي هتجمعها بالنسبه للطرد الاول والطرده الثانيه اللي طلبتها فالمذل العقد على شيء موصف بالستين مواصفات معقوله الاداء تاريخ معلوم كل ما يتعلق به موصف بالتفصيل فهي واجب العقد عليه وهم لا يستغل فالسلم على فترة مضيوع السلم ومنذك فردويع الشيوع من أسل العالم كم تصدق التصويت بطريقة سيئة تحتاجون إلى السلم ولا يوجد من السلم العالم أولاً أصلاً مقادر السلم ثمن كا... كاملة المالكية يكونون تصير قطف في الثمن الثمن يومين منذ بعدها بشط أن تكون الومين والثلاث على كوية بناءا لاتتكلم او ادعاء في النقطه رقم 3 في كلام الدكتور ضاهر بخصوص الشهر فبالتالي هذا التاخير عند الملكيه تواجه له الحاجه واقرا به المنبع في الكلام الجديده في الدورات المعده في, في, في السنوات 2015 من الظروف الضروريه انهم منجذين تاخير الكلام دين رقم 3 من ثلاثه حاجه وهذا حاجه التي لم اصرحت موجوده لما بتامل حركات ارتباط التصدير او الناقل بيطلعوا بره يعني ممكن نتكلم جميلك الاول الناس اللي بتطير بالالون بتحط طاق قطعه ايراد مستعمله الامامي ملي كبير الان واحد عاوز يروح يديك طاقه الان الطاقه تكلفه من دول ايه هياخد كده العاد 150 مبلغ في الايام دي اللي بيعد منهم ايه هيأخذها كاملة ووجود النوع خمسة أنت اليوم مع وضوط دول الروب وقبحت عن الضباع خطر وضوط الشباب خطر الجنوب الشمالات خطر! وهنو الضيط لا يفتح مش قشان ديناك لا يحضره في حسال ديكتان لقالة قول ينسيه ومنعشة قول ينسيه كماذا يسمع؟ مرات يبعاته بعدين يبتل الجنوب يبعاته الضباع ويبعاته الشباب الضباع هو عوض الشمال وضوط الاخرم هاي مبلغ من فلوس وبعت يبقى بعت بالمبلغ بعدين ممكن اصلا يحصل بعت له فلوس وراح استلمها على بكره على نفس اللي خدين بالفلوس ليه احيانا اتطلب معاك الثاني يقول له رجعهه شهر 10 بضع من المبالغ هو ده شرط مالي او بضع شهرين ما بين شرط المالي يتفق مع بضع شهرين ناخد معاه قبل ان المبلغ ومدامة أنت منها 250 ألف يوم ومدامة 30 نجارين يعني قد يقدر إيه يقدر إيه على الحدية ومدامة فبتبق على خطها 150 ألف يوم على أكاس أنه استلم عشر عشر هو هو هو هو استلم البلس ينتبق على شيء مصفل فيه أصبح سلم فالدامة إلا بشرين ألف يوم والتلتكع نستلم عشر عشر ده اللي هو بعد أسبوع ثلاثة ثلاثين بعد أسبوع ثلاثة ثلاثة هذا ورع ما يمكنك فعل مع هذا ليس خيال عشان يمشي ممشي ممشي دوش يقولون الله كله فليقف على اقتراف ووضع ما يقدرش يقولون ليهما يتفق يتفق على صفقة وعليه يقدر اقتراف ثاني بعد الشهر إذا هو القدر إلى عقل السلام أو من احتاج إلى عقل السلام هذا إنه يتفق عمال على اقتراف صعر المنظم عامة بواحدة بقى ليستحيد عشان ما يجب أن يتفق قطوره و يتعهد الطرف بشكل انه يلتزم بالدفع قبل تمام هذا الكلام فايش شروط انه يكون المحلات اللي في الحاجه الحاجه و يكون مقيد بالاتفاق الكلام قال لهم طب مش لما على خاطر الكمبيه عشان طلبوا خاطر مش لازم ما بده يقوله مع حرام بعدين شو هلكن حكوا بالسلام وهو الذي يجعلي السراح muddyها إيقافه Tim أنuckleك في طرف يعني لو إنه يعimir ديه لا يفعل ذلك عد Тут ديه كله inher SAY ديه شريطك غير عد LS حساب الرسال معكالıllيل هو سبيل مؤادم ومعكالmm ، وقأت��zet فسر خليني تأمله شي كنت أمل شيء لا يمكني تدعم لم Learn لكن بيقولوا ان كانت دي عباره او لا دي دخلت لا هم يعني اصلا انت لكن معنى الاختلاف دي قال الاقنو تقديم الثمن ويجوز تخيل منهم ثلاثه للحاجه شرط ان مره ثلاثه من النصوص متساويه الاداء او اكثر